يقول ما نصيحتكم لمن يسافر من اجل طلب العلم علما بان الاتيان المملكه صعب جزاكم الله خيرا طلب العلم صعب احمد رحمه الله سمعتم تشققت رجلاه في طلب العلم وهو مسافر الى عبد الرزاق واليوم لله الحمد ما تتشقق الارجل تركب طياره تركب سياره تركب سفينه وسائل الان الحمد متيسره فاذا لم يتيسر لك الرحله تخذ بالبديل حتى تتيسر لك الرحله الى هؤلاء العلماء والذي اوصيك به ان تحرص على اخذ العلم عن الاكابر اكابر علماء السنه ما داموا موجودين فان فاتوك فتعز عنهم وتعوض بمن فيهم الخلف من بعدهم